بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندا ذلك رب العالمين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 وقدر فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وَلِلْأَرْضِ اتيا طوعا أَوْ كرها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 إِذْ جَاءَتْهُمُ الرسل مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةَ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ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 ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء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 ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا على نفسه ومن اساء افعلها وما ربك بظلام للعبيد اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيَـ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لي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 إِنْ كَانَ مِنْ عند اللَّهِ ثُمَّ كفرتم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق